موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تحسبن الله مخلف فواعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام إن الله عزيز يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزول الله، وبرزول الله الواحد القهّار، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزول الله. وبرسول الله الواحد القهار وبرجول الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاك وترى المجرمين يومئذ مكرنين في الاصفاك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 الله سريع الحساب ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس هذا بلاغ للناس ولينذروه ولينعلمون أنما هو إله واحد ولينعلمون أنما هو إله واحد وليتذكر رأى الألباب